يقولون الذي يهوى غرق واغتر فوهامه عيونه تصدق النظره وعين الناس كذبها يصير الزين في خله لزيمه ثانية وامه قمر خمسة عشر يضوي ديار الشين عاقبها خفو قال لي هوى شخص عمى وانسد صمامه عنه روج الملا والنصح والفود وقرايبها حقيقة قالها منه يهيم بحب غرامه تولع فيه وصوف معجب فيها ومعجبها لقيت هفاتن حلامي لقاني فرس حلامه لقيته نور هالدنيا لقاني من عجايبها لقيته ريحت الدنيا لقاني أروع عن سامه لقيته فرحة الدنيا لقاني من طريبها لقيته أعذاب اشعاري لقاني مبدع الهامه لقيته من زلال الماء لقاني من سحايبها أقيس الوقت فاللحظة أقيس وصرت لزنامه أحس بلقى وانتم تبوني ما أقاربها لو الشيطان يتوضى يتوب ويعلن إسلامه ولو الدنيا تهدى الناس ثم تترك مصايبها ولو إن المعتمر يسعى يطوف وتارك أحرامه وشوف القدس ما تبكي وفكت من حرايبها في ذاك الوقت كان أمدى أجي وهزز الهامه وبعد وأبتعد وانظر متى تكفي ركايبها دخيل الله ما استهزئ يجل وتشكر نعامه ولكن أقصد العاذل بيروحه يأنبها أبي يبعد ويتركني رد اللحم العظامه أبي أبعد ينساني خلاص الروح أذبها يكسر لي مجاديفي وعيد وأجمع إحطامة تعاندني أعباد الله تناشبني وناشبها أشوفه ورد يا عالم ألي زينه الثامة حبيبي عمري الغالي زهور الورد يجذبها وصرت من الذي ناظر تفرج لعبة الدامة يشوف أشياء ما تطري على من كان يلعبها